واستيقظ قبيل الظهيرة فكان عليه أن ينتظر الليل وفي أثناء ذلك رسم خطة للهرب ولكن كان عليه أيضا أن ينتظر حينا من الدهر حتى يغمض البوليس عينه عن منطقة طرزان وهو قطب الخطة وبعد منتصف الليل ذهب إلى شارع نجم الدين فرأى ضوءا في نافذة الشقة حملق في النافذة مذهولا حتى تأكد مما يرى ارتفعت دقات قلبه حتى أصمتت أذنيه واكتسحته فرحة فاقتلعته من دنيا الكابوس نور في الشقة أين كانت سيعرف أسباب غيابها ولكنها عادت هي الآن تتساءل عن مكانه وتعاني لفحات الجحيم الذي احترق فيه إن قلبه يؤكد له عودتها قلبه الذي لا يكذبه قط وهموم التشرد ستتلاشى إلى حين وربما إلى الأبد وسيحتويها بين ذراعيه بكل قوة ويعترف لها من قلب ممزق بالحب الأبدية وتسلل إلى داخل البيت نشوان بالسعادة والنصر، ورقى في السلم وهو يحلم بدرجات من النصر لا حد لها ولا حصرة سيهرب ويستقر طويلا ثم يعود يوما لينكل بالأوغاد واقترب من باب الشقة وهو يلهث أحبك يا نور بكل قلبي أحبك وأضعاف ما أعطيتني من حب سأدفن في صدرك ضياعي وخيانة الأوغاد وجفول ابنتي وطرق الباب وفتح الباب عن وجه رجل رجل قصير في ملابسه الداخلية تبخر سعيد فلم يبق منه إلا رماد وحملق فيه الرجل بدهشة وهو يتساءل من حضرتك؟ وسرعان ما حلت محل نظرة المتسائلة نظرة شك وارتياع ايقن سعيد أن الرجل سيعرفه ودون تردد سدفاه بيسره ولكمه بالأخرى في بطنه وتلقاه بين يديه فأنامه على العتبة كي لا يحدث صوتا وفكر في اقتحام الشقة تنقيبا عن البدلة ولكنه لم يكن متأكدا من خلوها وإذا بصوت امرأة يتساءل من الداخل من الطارق يعلم؟ وتحول عن موقفه يائسا فقطع السلم وثبا حتى بلغ الطريق وشق طريق المصانع إلى طريق الجبال وهناك شك في أشباح تتحرك فلبد عند أسفل جدار وانطرح على وجهه ولم يستأنف سيره الحذر حتى خل الطريق من أي اثر لإنسان وتسلل مرة أخرى إلى مسكن الشيخ قبيل الفجر وكان الشيخ في ركنه يترقب الأذان وخلع بدلته وتمدد فوق الحصيرة دافنا وجهه في الجدار رغم يأسه من نوم قريب وقال له الشيخ نم فالنوم عبادة لأمثالك فلم ينبس، ونادى الشيخ بصوت خافت الله وظل مسهدا حتى أذن الفجر ثم ظل مسهدا حتى ترامى صوت بياع اللبن ولم يدرك أنه نام إلا عندما رقد فوق صدره كبوس ولما فتح عينيه رأى ضوء المصباح الواني منتشرا في الحجرة كالضباب إذا لم ينم إلا ساعة على الأكثر والتفت نحو فراش الشيخ فوجده خاليا ورأى على كتب من كتبه المكومة شواء وتينا وقلة ماء شكرا لك يا مولاي ولكن متى جئت بهذا الطعام وسمع خارج الحجرة اصواتا فعجب لذلك وزحف على أربع نحو الباب الموارب فنظر من زيقه فرأى لدهشته أهل الذكر يفترشون الحصرة، كما رأى عاملا يوقد الكلوب من أعلى الباب الخارجية رباه إنه المغيب للسحر كما توهم وإذا فقد نام طيلة النهار وهو لا يدري يا له من نوم عميق حقا وأجل التفكير في أي شيء حتى يأكل فالتهم الطعام وشرب حتى روي وارتدى البدلة ثم أسند ظهره إلى كتبه ومد ساقيه إلى الأمام وسرعان ما ازدحم رأسه بالبدلة الرسمية المنسية والرجل الذي فتح له باب الشقة وسناء ونور ورؤوف ونبوية وعليش والمخبرين وطرزان والسيارة التي سيخترق بها الحصار عصفت جميعا برأسه ليس الصبر في صالحك ولا التردد وبأي ثمن يجب أن تتصل بطرزان الليلة ولو ذهبت إليه زحفا فوق الرمال؟ غدا سينطح البوليس الصخر ويركب الرعب الأوغاد وسمع في الخارج يدا تصفق وإذا بأصوات الرجال تسكت وجلال الصمت يسود وردد الشيخ علي الجنيدي ثلاثا الله فردد الآخرون النداء في نغمة وسمت في مخيلته حركة الذكر الراقصة الله الله الله, الله وازددت النغمة سرعة وارتفاعا ثم اختزالا مع زيادة في السرعة كصوت قطار منطلق وتواصلت دون انقطاع فترة غير قصيرة ثم أخذ يداخلها الوهن رويدا ثم التراخي في الايقاع والبطء ثم ترنحت وتهاوت في الصمت وعند ذاك على صوت رخيم مترنما وحسرتي ضاع الزمان ولم أفز منكم. أهيل ما ودتي بلقائي ومتى يؤمل راحة من عمره يومان يوم قلي ويوم تنائي وارتفعت التأوهات في الأركان ثم ارتفع صوت آخر يترنم وكفى غراما أن أبيت متيما شوقي أمامي والقضاء ورائي وانتشرت التأوهات مرة أخرى وتتابع الغناء حتى صفقت اليد داعية إلى ذكر من جديد فتردد اسم الله بغير انقطاع واستسلم للسماع وزحف الليل ثم ركضت الذكريات كالسحب تميل عم مهران الأب مع الذاكرين وجلس الغلام عند النخلة يراقب المشهد بعينين مشدوهتين، وانبثقت من الظلمات أخيلة من الخلود في كنف الرحمن ومضت آمال باهرة نافضة عنها تراب النسيان وتحت النخلة الوحيدة بشارع المديرية ندت همسات ندية كأفراح الفجر وتكلمت سناء الصغيرة في حضنه بلغة فطرية ساحره ثم هبت أنفاس متقدة من أعماق الجحيم توالت بعدها الضربات وامتدت أنغام المنشد وآهات الذاكرين ومتى يؤمل راحة وضاع الزمان ولم أفز والقضاء ورائي وهذا المسدس المتوثب في جيبي له شأن لا بد أن ينتصر على الغدر والفساد ولأول مرة سيطارد اللص الكلام وفرقع صوت مزعج تحت الكوة وحاورته أصوات يا خبر الحي كله محاصر ولا أيام الحرب سعيد مهران انكمش في تكهرب ويده تلتصق بمسدسه وتحفزت فيه كل جارحة وأجل في المكان نظرة زائغة مكان مزدحم وفيه إغراء للمخبرين يجب ألا تسبقني الحوادث إنهم يتفحصون الآن البدلة وهناك الكلاب وأنت هنا عار معرض للأبصار وإن يكن طريق الصحراء ملغما فعلى خطوات يقع وادي الموت وسأقاتل حتى الموت ونهض مصمما مقتربا من الباب الجميع غارقون في الذكر والممر إلى الباب خال ومرق من الباب ومضى نحو وما لا يسرة وهو يسير في هدوء مصطنع ثم انحدر نحو طريق المقابر الليل راسخ ولكن القمر لم يطلع والظلام جدار أسود يسد الطريق وغاص وسط القبور في تيه من الفناء لا يهتدي بشيء وتخبط في سيره لا يدري إن كان يتقدم أم يتأخر ومع أن بارقة أمل واحدة لم تومض إلا أنه طفح بحيوية خارقة وترامت إليه مع النسيم الدافئ ضوضاء وتمنى أن يختفي في قبر ولكنه لم يكف عن السير كان يخشى الكلاب ولكن لم يكن في وسعه حيلة ولا في طاقته أن يقف وبعد مسير دقائق وجد نفسه في الصف الأخير من القبور ورأى أمامه منظرا غير غريب إنه مدخل القراف الشماري فيما يتصل بشارع نجم الدين أجل هذا هو شارع نجم الدين وهذا هو البيت الوحيد القائم فيه وهذه هي الشقة وها هي النافذة مفتوحة ينبعث منها نور وأحد البصر فرأى في النافذة امرأة ها هو رأسها مطموس المعالم ولكنه يذكره بنور وخفق قلبه خفقة مزلزلة هل عادت نور؟ أو أن عينيه تخدعانه كما خدعه قلبه بالأمس بيت لعبة في أيدي الخدع وهذا نذير بالنهاية وإن تكن هي نور فما يريد إلا أن ترعى سناء إذا حم القضاء وقرر أن يناديها على ما في ذلك من مخاطره وقبل أن يخرج الصوت من حلقه ترى من بعد نباح الكلاب ثم تتابع في صمت كالطلقات المتفجرة وتراجع في فزع وأوغل بين القبور والنباح يشتد وألصق ظهره بقبر ثم أشهر مسدسه وهو يحملق في الظلام موقنا بدنو الأجل أخيرا جاءت الكلاب وانقطع الأمل ونجل الأوغاد ولو إلى حين وقالت حياته كلمتها الأخيرة بأنها عبث ومن المستحيل تحديد مصدر النباح الذي ينطلق مع الهواء في كل موقع ولا أمل في الهروب من الظلام بالجري في الظلام نجل الأوغاد وحياتك عبث واقتربت الضوضاء والنباح وقريبا تتردد أنفاس الحقد والتشفي على وجهك وحرك مسدسه في غضب والنباح يشتد ويقترب وإذا بضوء ساطع باهر يغمر المنطقة في حركة دائرة فأغمض عينيه وارتمى أسفل القبر وهتف صوت في ظفر سلم لا فائدة من المقاومة وارتجت الأرض بوقع الأقدام الثقيلة المطوقه وانتشر الضوء كالشمس سلم يا سعيد اشتد التصاقه بالقبر متأهبا لإطلاق النار ودار رأسه في كل مكان وصاح صوت وقور سلم وأعدك بأنك ستعامل بإنسانية كإنسانية رؤوف ونبوية وعليش والكلاب أنت محاصر, من ال... أنت محاصر من جميع الجهات القرافة كلها محاصرة فكر جيدا وسلم نفسك واطمأن إلى أن تناثر القبول يحول دون رؤيته فلم يتحرك وصمم على الموت وتساءل صوت في حزم ألا ترى أنه لا فائدة من المقاومة وشعر باقتراب الصوت عما قبل فصاح مكرها الويل لمن يقترب حسن ماذا تنوي اختر بين الموت وبين الوقوف أمام العدالة فصاح بازدراء العدالة أنت عنيد أمامك دقيقة واحدة ورأت عيناه المعذبتان بالخوف شبح الموت يشوق الظلام وجفلت سناء بلا أمل وأحس حركة غادرة فاستشاط غضبا وأطلق النار وانهال الرصاص حوله فخرق أزيره أذنيه وتطاير نثار القبور وأطلق الرصاص مرة أخرى وقد ذهل عن كل شيء فانصب الرصاص كالمطر وفي جنون صرخ يا كلاب ووصل إطلاق ناري في جميع الجهات وإذا بالصوت الصارخ ينطفئ بغتة فيسود الظلام وإذا بالرصاص يسكت فيسود الصمت وكف عن إطلاق النار بلا إرادة وتغلغل الصمت في الدنيا جميعا وحلت بالعالم حال من الغرابة المذهلة وتساءل عن. ولكن سرعان ما تلاشى التساؤل وموضوعه على السواء وبلا أدنى أمل وظلن أنهم تراجعوا وذابوا في الليلة وأنه لا بد قد انتصر وتكاثف الظلام فلم يعد يرى شيئا ولا اشباح القبور لا شيء يريد ان يرى وغص في الاعماق بلا نهايه ولم يعرف لنفسه وضعا ولا موضوعا ولا غايه وجاهد بكل قوة ليسيطر على شيء ما ليبذل مقاومه اخيره ليظفر عبثا بذكرى مستعصيه واخيرا لم يجد بدا من الاستسلام فاستسلم بلا مبالاه بلا مبالاه تمت للمزيد حمل ابلكيشن اقرا لي على موبايلك او ادخل على اقرا لي دوت كوم